بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناق وعجبوا أن جاءوا قال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لا شيء عباد وانطلق الملؤ منهم انشوا واصدروا على الهتكم ان هذا لا شيء يراد ما سمعنا بهذا قر مله الاخره انها أأنزل عليه الذكر من بيننا بل في شك من ذكري بل أما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فَإِنْ يَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَارِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَلِكَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ